كما كانوا له خير صاحبين وآل رسول الله نازال أمره قويما على إرغام أنف النواصل يزا الله أصحاب النبي محمد النعام بير صاحبنا لا رسول الله لا زال امره لا زال امره, لا زال أمره من على نظام امن في ثلاث رسالين من تعذيب ربنا نجبت اعقاب ولي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 بالنبي محمد محمد, محمد جميعاً, جميعا كما كانوا كما كانوا خير صحبي قالوا رسول الله ذا جاء امر الله على في نهر ثم رجال يدفعون عدوهم بسمر عدو القنا والمرهفات القواميس ومنهم رجال يغلبون عدوهم بأقوالهم من المراضبين ومنهم رجال بينوا شرع ربنا وما كان فيه من حرام وواجب ومنهم رجال يدرسون كتابه بتجويد ترتيل وحفظ مراتب ومنهم رجال فسروه بعلمه وهم علمون ما به من غرائب جزا الله وصحاب النبي محمد عن محمد ما كانوا لهم غير صاحبين، غير صاحبين، رسول الله لا زال الأمر ومن على ومنهم رجال بالحديث تولع وما كان فيهم. صحيح وذاهب صحيح وذاهِب ومنهم رجال مخلصون لربهم بأنفسهم خصبوا البلاد الأدابي ومنهم رجال يمتد بعضاتهم. يومئذٍ لادين من الله على الله الناس جزائهم بما لا على الله